لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على يسويا بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخفف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان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 ولو ألقاَم عذِّرَ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالتَّفَتِ السَّاقُ بِالْسَّاقِ ساق فلأ صدق ولا صلا ولا كن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطر أولى لك فأولا ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فَخَلَقَ فخلق فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء والطارق وما أدراك مقر النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من